مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الهبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 اعذر الله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذيحك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وَفِي الْأَعْلَى ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ فَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طعام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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يرجع الى ربك راضيه نرضيا فادخلي في عبادي وادخلي الجنه بسم الله لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا ال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعلنه عينين ولسانا وشبتين وهديناه النجدين فلقتح من عقبه وما أدراك من عقبه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 كفروا هم أصحاب عليهم نار الله أكبر الله, أكبر <تصفيق> الله لمن মন ربنا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضال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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَامَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَبُودُ بِطَرْوَاهَا إِذٍ بَعْتَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ الله وَسَقَيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَذَمْدَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبَهِ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 وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم دارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأدقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده التيراق اوجد يربه الاعلى ولن يرضى الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده اكبر বের করে নিতে হবে সৌরজগত সূর্যকে কেন্দ্র করে তার গ্রহগুলো একটি চমৎকার শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে পৃথিবী ঘুরছে তার আপন কক্ষপথে গবেষণা আল্লাহ সুবাহ দেবে ইমানোরান ও আধুনিক বিজ্ঞান প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়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 Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. See, if you don't want to die, every day, every day, every day, every day, every day, in Bangladesh. TV, Bangladesh. Quran, acta, churanta, Moha Bishop, মহাবিশ কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন शाई खब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी पिसा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 السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك তিন নাল উ শ্রী فإذا ইন না শ্রী উসর ইরো চ ফল রিক হলিমন শামীদা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 কামিল হাকিম আল্লাহু الله لمن حمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلقه اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ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 ناصية كاذبة خاطئة فليبع ناديه سنديع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله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 এডা হূল ন্তা মাাল আা ক্ান ক্্া হালো ন্ালা ক্য্ি স়্া স্পর মাবো খল্ালা ন্ালে স্ালে আপ্াল আট্র सबथे जरूरी कथा एवं कर्म पूर्वे विद्दे अजान की तात्पर्य ज कर मुखर पवित्रतार्ध्यम आल्लाम सब चेबजनक सर्वोच्च मुनाफा दी कुरानूल प्रत्येक दाना जाके इच्छा बृद्धि रास्ते व्यय करेंटार्न पात गुण बस आपनी हजार वेशी मुनाफा दी आज बनियोग कर रास्ता मानव